بعد ذلك أداب الاستئذان وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى في البيت الثالث بعد الأربعين قال رحمه الله نقرأ الأبيات اولا قال رحمه الله وإفشاءك التسليم يوجب محبة من الناس معروفا ومجهولا اقصدي وتعرفه لفظ السلام مجوز وتنكيره ايضا على نص احمدي وقد قيل نكره وقيل تحية الميت والتوديع عرف كمرد كمردد وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعد ثلاثا ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد ووقفته تلقاء باب وقوه فإن لم يجب يمضي وإن يخف, يزددي وإن يخف يزددي وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله شهدي المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات في أول بيت عندي وإفشاؤك التسليم يوجب محبة هنا يبين فوائد الاستئذان طبعا احنا اجملناها وقلناها يعني اجمالا في شرح المحاضرة السابقة فنمر عليها مرورا يقول رحمه الله افشاؤك يعني نشرك واذاعتك الافشاء هو نشر الشيء واذاعته وافشاؤك التسليم يوجب يعني يحقق محبة والمحبة محبة اصلها في اللغة من الصفاء لان العرب تقول لصفاء بياض الاسنان ونظارتها حباب الأسنان وأما تعريفها في الشرع أو في الاصطلاح فقيل هي الميل الدائم بالقلب الهائم وقيل هي إثار المحبوب على كل مصحوب وقيل هي موافقة الحبيب في المشهد والمغيب وقيل إقامة الخدمة مع القيام بالحرمة إلى غير ذلك من الأقوال وفي بعض العلماء يقولون الصحيح أنه لا يوجد حد لها وفي حديث أبي هريرة مرفوعا مما يدل على ما ذكره الناظم أن أفشاء السلام يجلب المحبة في حديث أبي هريرة الذي سبق معنا ألا لكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام أيش بينكم وعن عيشة رضي الله عنها مرفوعا أيضا ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين وقول الناظم رحمه الله تعالى يوجب محبة من الناس هذه من الناس متعلقة بيوجب يوجب محبة يعني يوقعها ويغرسها في قلوب الناس معروفا ومجهولا اقصدي هذه جملة جديدة فمعروفا وما ومجهولا هذه إيه؟ مفعول للفعل اقصدي اللي هو في الآخر البيت يعني قصد أن يقول اقصد بسلامك كل إنسان سواء كان معروفا لك أو مجهولا عندك لا تعرفه لا تخص المعروف فقط وتترك الإنسان المجهول وفي الحديث طبعا وتقرأ السلام على من عرفت وعلى ومن لم تعرف قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من التواضع أن تسلم على من لقيت هذا يدل على عدم الكبر وقال العلامة ابن المفلح في الأدب قال ولعل المراد من السلام على من عرف ومن لم يعرف أن يكثر منه أو يكثر منه ويفشيه يفشيه ويكثر منه ويشيعه يعني يقول مراد الحديث أو مراد العلماء بقولك أنك تسلم على عرفت وعلى من لم تعرف هو أنك تكثر منه وتنشره بين الناس يقول ليس المقصود أنه يسلم على كل من راه يعني ليس المقصود حرفيا أنه فعلا: كل من رأيه وسلم عليه لأن في بعض المواقف يعني يكون السلام فيها ممكن يكون في شغلة أو الناس منشغولة عن الرد يعني مثلا يقول فإن هذا في السوق الأسواق مثلا شغل الناس بالبيع والشراء لو دخلنا من الأسواق المزدحمة ستجد يعني أن الناس غير متفرقة اصلا ممكن يلقى عليه السلام وما ينتبه يقول ابن مفلح رحمه الله فان هذا في السوق ونحوه يستهجن عادة وعرفا يقول ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بمثل هذه المحافظة والمواظبه عليه لو كان النبي صلى الله عليه واصحابه بمثل هذه المحافظه ومواظبه عليه لشاعه وتواتر ونقله الجم الغفير خلفا عن سلام يقول يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بسلموا على من في السوق مثلا ويسلم على كل واحد في كل وقت من الأوقات لكان هذا أمر إيه؟ ينبغي أن ينقل لكن لا يوجد نقل بهذا ودل على ذلك أيضا بما ذكر أنه كان ابن عمر رضي الله عنهما يغدو إلى السوق فلا يمر بأحد إلا سلم عليه طبعا هذه تدل على العموم فقال له الطفيل ابن, ابن, أبي, ابن أبي فقال له الطفيل ابن أبي كعب ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس الأسواق فقال يا أبا بطن أو بطين وكان الطفيل قال إن أبا بطن لقبه بذلك لأنه كان له بطن يعني كبير قال إنما نخذو من أجل السلام نسلم على من لقينا هذا موجود في موطة الإمام مالك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في شرح حديث في شرح البخاري عن بعض الشافعية كالإمام المواردي أن أن من مشى في الشوارع المطروقة يعني التي فيها الناس مثل السوق أنه لا يسلم إلا على البعض لأنه لو سلم على كل من لقيه لتشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله ولا خرج به عن العرف يعني حتى أنت لو ذهب مثلا تشتري الكثير من الأشياء في تمر على السوق مثلا سوق مثلا متكامل مثل مثلا موجود مثلا في بعض الدول تقول مثل المعرض مثلا معرض في ناس تبيع ثياب وفي ناس تبيع طعام وفي ناس وفي ناس يبيعون مثلا الكتب وفي يعني يعني الناس مختلفه وانت دخلت لتشتري اغراضا كثيرة. فلا يتصور أبدا أنك ستسلم على كل إنسان موجود سواء كان بائع أو مشتري وأنت لو ألقي عليك السلام أنك سترد على كل من القى عليك هذا هو مراد لعله مراد الإيه الإمام الماوردي قال الحافظ رحمه الله تعالى ما بعدما ذكر كلام الماوردي قال ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد ثم ذكر خبر ابن عمر إنه كان يسلم على من لقيه يعني يقول ما فيش تعارض أو ما يعكر عليه قال الحافظ لأن مراد الماوردي من خرج في حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر والأثر المذكور ظاهر بأنه خرج لقصد تحصيل ثواب السلام للأثر اللي ذكرنا من منذ قليل لابن, مسعود لابن عمر هو بيقول إنما خرجنا لأجل أن نسلم على من لقينا يعني هو يعني ليس خارجا لأن يشتري الأشياء وينشغل بأي بس والبيع والشراء لا هو خرج ليحصل أجل فمثل هذا طبعا ممكن يتمكن ويوفق السلام على جميع الناس لأنه ليس منشغلا بلي بمسألة البيع والشراء ونحو ذلك أما من كان مشغولا بذلك في يعني هذا مراد العلماء مثل ما الذين قالوا لا يتحقق مسألة أنك يسلم على جميع من عرفته وعلى من لم تعرف في هذه الحالة طيب وقد روى في بعض الآثار أن من أشراط الساعة السلام على المعرفة فقط لأجل المعرفة ذكره بعض العلماء ولما بين الناظم رحمه الله تعالى طرفا صالحا من أحكام السلام أعقب ذلك بالكلام على لفظه يتكلم على لفظ السلام يقول رحمه الله في البيت الثاني وتعريفه لفظ السلام مجوز تعريفه يعني المسلم الذي يلقي السلام لو جاء به بالالف واللام تعريفه يعني أنتم تأتي به معرفة يعني السلام عليكم مجوز يعني جائز وتنكيره أيضا يعني وجوز أيضا ايش تنكيره انك تقول سلام عليكم بدون ألف واللام آآ آآ آآ وتنكيره أيضا على نص أحمدي النص الإمام أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله تعالى لأن قلنا الناظم رحمه الله تعالى كان حنبلي المذهب بأن يقول السلام عليكم بلا, بلا فرق بين الأحياء والأموات يعني أيضا يجوز التنكير ولا يختص ذلك بالإيه؟ بالأحياء لأن في بعض العلماء قال تحية الأموات لازم تعرف يعني السلام عليكم دار قوم مؤمنين أما الأحياء هم اللي يجوز فيهم الوجهين لكن النص هنا يعني مطلقا أنه يجوز تنكيره سواء كان من الأحياء أو من الأموات طيب وقد قيل نكره يعني أفضل قد قيل الافضل تنكيره تمام وعنه تعريفه افضل روايه اخرى عن الامام احمد ان تعريفه ايش هو الافضل عكس الرواية اللي ذكرها الناظم رحمه الله والمعتمد بارك الله فيكم حياكم الله والمعتمد جواز الامرين معا يعني المعتمد انك يجوز انك تعرفه بالالف واللام او تاتي بدون ألف ولام لان النصوص صحت بهما وقيل الأفضل تنكيره تحية أي في سلام التحية كما أن الأفضل تعريفه في القول المعتمد في السلام على الميت أي على الأموات هذا قول آخر يعني الأفضل تنكيره تحية كما أن الأفضل تعريفه في السلام للميت وقيل تحيّة كليل ميتي كليل ميتي يعني هو شرحوا هذا البيت على هذا المعنى أنه يعني في هذا القول أنه الأفضل تنكيره في سلام التحية سلام التحية طبعاً للقى يعني المسلم والأفضل في هذا القول بالنسبة للأموات أنه يأتي به معرفا والتوديع والتوديع عرف كرددي كرد كرد عندك في النسخة اللي احنا معروضة عندنا على الشاشة كمرددي كمر وفي نسخة أخرى كرددي كرد طيب إيش قصد بهذه المسألة والتوديع عرف كرددي يعني السلام للتوديع يعني إيش التوديع بقى؟ اللي هو كان جالس في مجلس وأراد أن ينصرف احنا قلنا مستحب له إذا رضى أن يصرف المسجد من المجلس أن إيه أن يلقي السلام على من كان جالسا معهم هذا سموه سلام التوديع في التوديع الأفضل فيه إيه التعريف عرف يعني تأتي به بالألف واللام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عند التوديع من المجلس مثل إيه السلام على ال على الأموات في هذا القول. قال بعض العلماء سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف وقال ابن عقيل سلام الأحياء منكر وسلام الأموات معرف هذا قول ابن عقيل من الحنابلة وكذا روي عن عائشة وقيل بعكسه يعني الأموات منكر والأحياء معرف قال السفارين رحمه الله الذي استقر عليه المذهب مذهب الحنابلة هو تعريف السلام على الميد وقاله جماعة ونص عليه الإمام أحمد لأنه أشهر الأخبار ويخير في السلام على الحي يعني الأفضل على الميت هو التعريف أما على الحي هو مخير إن شاء عرفه إن شاء نكره والتوديع عرف كرددي قول النظم كرددي أي كما أن الأفضل تعريف السلام في الرد تعريف السلام في الرد يعني اللي هو بيرد على المسلم يعني قيل لك السلام عليكم فردت فقلت وعليكم السلام ما يعني هذا أفضل يعني يقول وعليكم سلام هو سلام عليكم <تصفيق> نعم وقد تقدم قول بعض العلماء أيضا أنهم يستحبون تنكير الابتداء وتعريف الجواب يعني يكون إيه الالجواب معرف كان كان الال هنا عهدي يعني هذا السلام التي الذي ألقيته علي عليك أيضا مثله طيب هل يجوز هنا فروع بعض الفروع هل يجوز أن يقول لصاحبه كيف أمسيت كيف أصبحت يعني نحن بنلاقي كثير في بعض الأماكن في العمل سواء من بعض يعني من عندهم دراية بالأحكام الشرعية أو من عامة المسلمين واحد يقول لك صباح الخير أو كيف أصبحت ما يلقي ما يقول السلام عليكم هل, هذ هل هذا في حرمة؟ هذا لا بأس به، قال العلماء، قال الإمام أحمد رضي الله عنه لصدق صدق هذا رجل من أصحابه، وهم في جنازة، قال يا أبا محمد كيف أمسيت؟ الإمام أحمد يقوله يا أبا محمد كيف أمسيت؟ فقال مساك الله بالخير، وقيل المروذي كيف أصبحت يا أبا بكر؟ فقال له صبحك الله بالخير، مثل ما نقول هذا تماما هنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، لو لقيت رجلا فقال لي بارك الله فيك لقلت وفيك وفي أداب المام بن مفلح قال ظهر من ذلك أن الاكتفاء الاكتفاء يعني في التحية بنحو كيف أصبحت وكيف أمسح أو أمسيت بدلا من السلام وأنه يرد على المبتدئ بذلك يصح ها وإن كان السلام وجوابه طبعا أفضل وأكمل أفضل هي تحية الإسلام لكن ما في حرمة أن الإنسان يقول كيف أصبحت أو صباحك الله بالخير هذه يا أخوانا ما في حرمة ها؟ ولكن طبعا الأكمل والأفضل إن يا السلام وجوابه هو الأفضل والأكمل هو اللي في الأجر كما الموعود به لكن نحن نتكلم من حيث الحرمة هل هذا محرم ولا فيه تشبه ولا نحو ذلك لا الهجزواه العلماء الثاني الفرع الثاني أيضا قال الخلال ومن علماء الحنابلة في الأدب كراهية قوله في السلام أبقاك الله في بعض العلماء كره إنه واحد يقول لك إيه أبقاك الله أبقاك الله يعني طول الله بقائك معناكد. كده فقد جاء عن عبد الله بن الإمام أحمد قال رأيت أبي إذا دعي له بالبقاء يكرهه ويقول هذا شيء قد فرغ منه يعني كأنه كرهه لأجل أنه ممكن يعني يكون فيه شيء يعني يظن فيه الإنسان أنه يعني يطال في الأجال التي قد كتبها الله عز وجل وفرغ منها <تصفيق> وذكر شيخ الإسلام أنه يكره ذلك وأنه نص عليه الإمام أحمد وغيره واحتج له بحديث أم حبيبة لما سألت أن يمتعها الله بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيها أب سفيان وبأخيها معاوية أم حبيبة اللي هي رملة أبوها أبو سفيان رضي الله عنه وأخوها سيدنا معاوية وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله أن يمتعها بهؤلاء الأخيار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوئة وأرزاق مقسومة لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا لك هذا الحديث في صحيح مسلم ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام شيء قبل حله حله أي قبل إيه؟ قبل حله أي يؤخره عن حله أي عن وجوبه يعني وجوبه يعني معاد أتيانه يعني طيب. وأيضا جاء في سنن الترمذي عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر هذا الحديث يدل على أنه في زيادة في العمر لأنه قال البر وهذا إسناده جيد أي نعم. أيضا من بعض في بعض الكتب يكتبوها يقول مثلا فلان أطل الله بقاءه يعني مثل ما يحدث فهذا أيضا بعض العلماء كرهه وقال أنه محدث قال بعض العلماء من كره شيئا من ذلك إنما كرهه لعدم الورود لأنه لم يرد فيه شيء وإلا فالعل فيه موجودة في غيره ومقادير الأشياء كلها قد فرغ منها ومن دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم أمتعني بسمعي وبصري واجعله الوارث مني هذا صحيح والسنة مبلوءة من ذلك يعني هنا الكراهة موجهة أما إذا كان الإنسان ما يعتقد أنه ذلك يعني قد يغير أو يزاد فيها وينقص إلا بما ورد فيه طبعا أسباب الزيادة يعني قد تنتفي الكراهة إذا لم يكن اعتقاد الإنسان فيها الاعتقاد يعني الخطأ ومن الفروع أيضا ما ذكره الخلال قال من مما كره من الألفاظ أن يقول جعلت في, داك جعلت في داك هل هذه أيضا فيها كراها ولا لا أيضا بعض العلماء كرهها قال أبو جعفر النحاس من ك منهم من كرهها وهو قول الإمام مالك ابن أنس لكن جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة جعلني الله فداك مرتين وقوله في السلام فداك أبي وأمي أيضا قيل الإمام أحمد تكره أن يقول الرجل فداك أبي وأمي قال أكره أن يقول جعلني الله فداك ولا باس أن يقول فداك أبي وأمي يعني الإمام أحمد فرق بين جعلني الله فداك هذا هو اللي كرهه أما قوله فداك أبي وأمي فقال لا بأس به وقال بعضهم هذا قول جمهور العلماء ليش قالوا لأنه ليس بفداء حقيقة جعلني الله فداك وإنما هو بر يعني لما أقول فداك أبي وأمي هذا إيه من باب البر وإعلام بمحبته ومنزلته وليس فداء حقيقي وبعضهم كرهه كره أيضا أن يقول فداك أبي وأمي يعني المسألة فيها خلاف في الكراهه أو لا وبعضهم خصه بالأبوين في الكراها دون آآ آآ وأنا, وأنا فداك لو قلت أنا فداك بعض العلماء لم يجعلها مكروها إنما كرهها في الأبي والأم عكس يعني ما أروي عن أحمد قال الإمام السفرين رحمه الله المعتمد أنه لا كراهه في ذلك لصحة الأخبار جاءت خبر في خبر عن أبي زر أنه قال جعلني له فداك وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إرمي في ذاك أبي وأمي يعني فيها هذه وردة وهذه وردة فإنها كادت تجاوز حد الحصر فالمعتمد أنه غير مكروه قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من السلام شرع في أدب الاستئذان لأنها قريبة منه قال رحمه الله تعالى وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعادي يعني السنة التي يساب على فعلها الإنسان ولا يعاقب على تركها استئذانه أن يستأزن يعني الذي يريد الدخول لدخوله على غيره فإن أذن له دخل وإلا رجع سواء كان أصحاب المنزل المطلوب الدخول عليهم كانوا يعني من الأقارب أو محارم له أو كانوا من بعدي يعني من من الناس البعداء الذين ليس قريبين له والمراد البعيد من القرابة يعني أجنبي عنه ليس المراد بعد الإيه المكان لا بعيد يعني ليس قريبا وهذا أمر الله عز وجل به في كتابه في قول يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها قال ابن الجوزي رحمه الله لا يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان لهذه الآية يبقى كده جعلوا إيه جعل الاستئذان الإمام ابن الجوزي واجب بيقولك لا يجوز يعني يجب الاستئذان إذا أراد الدخول <تصفيق> طيب ومعنى تستأنسوا أي تستاذنوا وقطع بوجوب الاستئذان بعض العلماء على البعيد والقريب <تصفيق> قال ابن مفلح رحمه الله تعالى ولا وجه لحكاية الخلاف يعني من فيها خلاف المسألة يعني ذكر أن بعضهم يكره وبعضهم يحرمه قال لا وجه لحكاية الخلاف فيجب في الجملة يعني أصل الحكم فينا واجب على غير زوجة وأمة يبقى الذي يجوز له فقط أن يدخل عليها بدون استئذان الزوجة والأمة وغير ذلك لا يجوز يعني يحرم الدخول بدون استئذان هذا قول ذكره ابن مفلح وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إذا دخل أحدكم على والدته فليستاذن حتى لو دخلت على أمك أن تستأذن ثم روية عن ابن مسعود وابن عباس نحو ذلك وعن عطاء بن يسار أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أستأذن على أمي قال نعم فأمر أن يستأذن عليها وهو جيد سنده جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل له كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد ويقول عز وجل ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى قوله والله عليم حكيم قال إن الله ابن عباس صح عنه انه قال في هذه الآية إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين يحب الستره وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فامرهم الله تعالى بالاستئذان في تلك العورات يعني في هذه الأوقات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرى أحدا يعملوا بعد ذلك يعني ابن عباس رضي الله عنه بيقول هذه الآية كان بيعمل بها الصحابة والناس لأن بيوتهم لم يكن لها ستور يعني أو أشياء تحجب الإنسان يعني النائم يعني إذا دخل بيته مباشرة ربما رأى النائم على حالته والحجال معناها بيت كالقبة يعني يستر من وراءه قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله أكثر المفسرين على أن هذه الآية محكمة يعني غير منسوخة وأنه أصح من قول من قال هي منسوخة بقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ها يبقى آه يعني من, من لم يبلغ الحلم أيضا مامور بالاستئذان لأن البالغ يستئذن في كل وقت خلي بالك الفرق بين بين البالغ وغيره ان البالغ لو دخل يستئذن في كل الأوقات. وهذا ينبغي أن تعلم أولادنا أن تعلم أولادك الاستئذان في أي وقت لو جلس الرجل مع أهله فيعلم أولاده أنه يستأذن البالغين يستاذن في كل وقت أما الطفل والصغير والمملوك يستأذن في الأوقات الثلاثة التي يكون فيها ربما تنكشف يعني العورات قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم يعني منفعة لكم والمراد بها الخانات وما بنية للسابلة او جميع البيوت التي ليس لها ساكن يعني بيوت غير مسكونة فبالتالي ما في حرج ان الإنسان يدخلها بغير استئذان لأن الاستئذان لماذا شرع الاستئذان انما ورد لالا يطلع على العورات فإذا أمن ذلك جاز الدخول بغير إذن يعني حتى انت مثلا لو أذن لك أخوك أو أختك او أمك وهي تقول لك مثلا البيت الفل... يعني بيتها مثلا لم يكن فيه أحد اذهب خذ هذا مفتاح البيت واتني به من إيه؟ بشيء من داخل البيت وأنت ت... على يقين أن هذا البيت ليس فيه أحد أو هي أخبرتك بذلك هذا بي... ليس بيتك يعني هو بيت أحد من الأقارب تمام لكن اذن لك في الدخول أن تدخل فيه فهنا لا, لا يوجد أحد ساكن فيجوز لك ان تدخل أيضا ظاهر النظم من النظم رحمه الله أن الاستئذان سنة لأنه قال إيه وسنة استئذانه خل بالك لو قلنا أنها سنة, سنة يعني يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها لكن قلنا المعتمد أن الاستئذان إيه واجب فيعاقب الإنسان ويأثم على تركه إلا أن يشاء الله كما هو في الواجبات يعني إذا شاء الله وعاقبه لكن هو آثم يقتضي الإثم قال رحمه الله ثلاثا يعني استاذ ثلاثا يعني سنة الاستئذان أن نستاذن ثلاث مرات يعني إما يطرق الباب أو يقول من يعني يا أهل الديار يعني بطريقة الاستاذا بها أن يفعل ذلك ثلاث مرات هذا التثليث واجب ولا سنة هو سنة هو سنة إلا أن يجاب قبلها آه يعني واحد خبط مرة واحدة طرق الباب مرة واحدة فقيل له نعم او يعني عرف ان أصحاب البيت عرفوا ان فيه أحد فهنا هل يكمل الثلاثه لا لا يكملها فلا يزيد وايضا لا يزيد على الثلاثه يعني هذا في حكم يبقى في الاصل ان هو ايه ثلاث مرات متى لا يكمل الثلاثه إذا اجابه أهل الدار قبل ما يكمل الثلاثه سواء كان في الاولى او في الثاني طيب إذا استكمل الثلاثه ولم يرد عليه أحد هنا يقول العلماء لا يزيد على الثلاث إن سمع أحد صوته إذا علم ان أهل الدار سمعوا صوته فلا يزيد على الثلاثة أما إذا تيقن أو لم يظهر له دليل ان أهل الديار لم يسمعوا استئذانه في الثلاث مرات جاز له أن يزيد حتى يعلم أو حتى يظن يغلب على ظنه أنه إيه قد, سمعوه قد سمعه أهل إيه الدار فإن أذن له إلا رجع وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع وصفة الاستئذان إن يقول السلام عليكم أدخل طبعا هذا أدخل إذا كان الباب مفتوح ربنا يكون مغلق يعني هذا يفهمنا أيضا حتى لو الباب يعني يعني كما يقول في يعني يعني فيه فتحة قليلة أو يعني ليس يعني مغلقا غلقا محكما فأيضا لا يجوز له أن يدخل وهذا قلنا يقع في كثير من الناس يعني الواحد يكون جالس في غرفة سواء كان يعني غرفة في مسجده او في أو في المكان العمل أو لكن هي غرفة خاصة به بعض الناس او بعض الزملاء معه في يعني يدخل مع عليه يعني مباشرة يعني من قال أن هذا يجوز حتى لو كان الباب يعني غير مغلق أنت داخل على انسان ربما تراه على حقيقة هو يعرف أن هذه الغرفة خاصة به ربما يكون نائم ربما يكون يعني يصلي، ربما يعني يعني ملابسه يرد أن يعني يغير شيئا فيها، كل هذا يعني لا يصح. واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال ألج، أنا أدخل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقال له قل السلام عليكم أدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل فأزن له النبي صلى الله عليه وسلم صفة الاستئذان ليه المشروع تقول السلام عليكم ادخل هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود دل هذا الحديث على تقديم السلام على الاستئذان يعني المشروع في السنة ان تقول… الأول السلام عليكم ادخل خلافاً لبعضه لبعضهم وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن بصر وهو حديث حسن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتى قوما لم يستقبل الباب يعني ما يفشفوش الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيصر هذا أيضا من الأدب أن يقف على جانب الباب ويقول السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها وما إذن إيش ستور حتى لو هو الباب مغلق يعني لا تقف في مواجهة الباب ربما يفتح لك الباب فترى شيئا من من المنزل قبل أن تدخل فالأولى أن يكون الإنسان على جانب وروا الإمام أحمد أيضا بسند جيد أن عمرو بن صفوان أخبر أنه أن صفوان ابن أمية بعثه في الفتح بليبئن وجداية وضغابيس إيش يعني الألفاظ الصعبة دي اللبئ هنا يعني هذه الأشياء يعني من أولاد الضباء والضغبيث هي صغار القثاء يعني شيء فيه طعام والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل وذلك بعدما أسلم صفوان ثم قال النظم رحمه الله تعالى ومكروه دخول لهاجم يعني من الأشياء المكروهة كراها التنزيه وليس تحريما دخول رجل هاجم إيش يعني هاجم؟ يعني بغته ولكن على أهله إحنا قلنا يجوز أن الرجل يدخل على زوجته وعلى امته بدون استئذان لكن هو هنا يكره أن يهجم <تصفيق> يعني بغته على أهله من غير أن يتنحنح ولا أن يستأذن ولا أن يحركنا عليه ما يتنخمش ولا يفعل ذلك ولا يفعل أي صوت يعني يهجم عليهم هجوما انتهى إليهم بغته أو دخل بغير إذن قال الإمام أحمد يستحب أن يحرك نعله في استئذانه عند دخوله حتى إلى بيته يعني حتى لو كان بيته هو وإذا دخل على أهله يتنحنح وسئل أحمد رضي الله عنه عن الرجل يدخل إلى منزله فينبغي أن يستاذن على أهله عن زوجته قال ما أكره ذلك إن استأذن ما يضره وزوج زوجته وهو يراها في جميع حالاتها فسكت عن السائل فلم يستحب فيها أن يدخل بغتة لكن يستحب النحنها او تحريك لي يعني مش لازم يقول هل ممكن أدخل لنوى بيته لكن يع يعني لا يهاجمهم يكون له صوت يحرك رجليه يتنحنح ونحو ذلك وخص ذلك الناظم بحالة القادم من السفر لأنه ورد فيها حديث قال لا ولا سيما يعني خصوصا من طريق الأولى يكره دخول الهاج الهاجم من غير استئذان ولا إعلام كراهة أشد من الأولى حيث كان قادما من سفرة يعني جاي من السفر لأنه في سفر قطعا أهله فترة حتى لو كان العلماء قالوا حتى لو كان سفر قريب وأشد من ذلك إذا كان من مكان بعيد يعني هو السفر عموما يكره لكن أشد إذا كان إيه مكان بعيد وصار يعني بينه وبين أهله يعني مدة لم يدخل عليهم فإذا كان الإنسان مسافرا سفرا بعيدا كره له أن يأتي ليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا وفي رواية نهى أن يطرق أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم نعم وجاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تأت النساء طروقا قال يعني يؤذنهم قبل يعني قبل قبل قدومه وهذا الخبر جاء في الصحيحين او في اخره كي تنشط الشعسة وتستحد المع المعنية وفي صحيح مسلم هذه كل روايات يتخونهم أو يطلب عسراتهم هذا يعني المنهى عنه يعني هو يريد أن يُهاء يُفاجأ أهله يراها يعني في طبعا طبعًا الزوجة حتى وان كانت حلال لكن الزوجة يعني الطيبة الصالحة لا تريد أن زوجها حتى الزوجة يعني يعني العادية يعني ذات الحالة المستقيمة لا تريد أن زوجها يراها على يعني حالة مثلا من عدم الاستعداد وعدم لم تمشط نفسها تكون مثلا في مهنة البيت تكون في في تعب هي تريد أن تستعد وفيهما في الصحين عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أطال الرجل الغيبه ان يجيء اهله ايه طروقا ايش معنى طروقا يعني يعني ليلا <تصفيق> يقال لكل من ليلا طارق قال حتى تستحد يعني تصلح من نفسها الاستحداد اللي هو مشتق من الحديد اللي هو ازاله الشعر بالإيه؟ بالموسى الاله يعني ليس المعنى ان المراه يعني المعنى ان تهيئ نفسها ليس لا يشترط ان تستعمل الامواس يعني و و وإيش وقال نعم تنتشط الشعسة وتستحد المعنيه ايش يعني المعنية المعنية قال العلماء في شرحها اللي هي ذات العانة استعان الرجل إذا حلق عانته ليس من الاستعانة المعروفة ها؟ استعان الرجل يعني ازال حلق إيه شعر العانة وستعمل الاستحداد على طريق الكناية والتورية معناها هي تمتشط وتهيئ حالها وتزيل الشعر الذي تعافه النفوس قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث معنى هذه الروايات أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتا قال وأما إذا كان سفره قريبا تتوقع امرأته اتيانه ليلا فلا بأس طبعا يا إخوانا نحن في الآن في عصر فيه هذه الهواتف ويستطيع الرجل أنه يخبر زوجته أنه سأتي مثلا في الليل أو في النهار وتستعد، فيعني إذا أمكن إخبار الزوجة بما هو متاح في العصور الحديثة، فيعني لا يكون هنا توجد الكراهى لأن العلّة منتفية لا يفاجئها تستطيع أنها تستعد حتى لو في وقت من الليل. قال صاحب الأدب ان طرق أهله ليلا طلبا لعسراته شوف طلبا هذا مفعول لأجله يعني يعني العلة في النهي أنه يأتي يباغت أهله عشان يشوف العسرات بتاعته ويشوف بقى العيوب لو هي مش مستعدة يكون شكلها ويتتبع على العورات وهي مستعدة ولا غير مستعدة طيب وهي ما يكون منظرها وهي كذا لا يعني هذا غير هذا ليس من الأدب. لانه من التجسس والاكراه هذا هو ايه عله الكراه قال ابن مفلح رحمه الله انما خص النبي صلى الله عليه وسلم الليل بذلك شوف حتى الليل فيه تعليل لان الغالب لا لاختصاص الحكم يا سلام انه الغالب الغالب يعني اللي يكون فيه يعني عدم الاعتناء يعني وقت كان نوم الناس الان ممكن الانسان يستعد وممكن يكون ليس يعني طبعه ولذلك حتى يعني تقييد ذلك بالليل معلل بعلة فإذا انتفت العلة انتفت معها الكراها وقول الإمام أحمد رحمه الله يؤذنهم بكتاب يقتضي ذلك يعني ممكن يعلمهم بذلك وإلا لكان قال الإمام أحمد يدخل نهارا وهو ظاهر إطلاق الناظم فإن كلامه يشمل النهار كالليل يعني الناظم رحمه الله لما نظم لنا البيت قال إيه قال لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعدي لم يخص الناظم الليل من النهار فالعل في ذلك مسألة النوايه يتطلب عثراتهم ويأتي في وقت غير عالمين بقدومه أيضا ظاهر إطلاق النظم عدم الفرق بين السفر القصير والبعيد كما قلنا بل يدل عطفه البعيد على السفر أن المراد بالمعطوف عليه القصير لأن هنا شوف قال إيه في البيت نرجعه مرتين اهو عندك ولا سيما من سفرة وتبعدي كلمة سفرة شملت كل السفر وتبعود يعني عطف عليها البعد فدل أيضا حتى السفر القصير يعني فيه نفس المسألة قال رحمه الله ووقفته تلقاء باب وقوه عطف على المكروه يعني مما يكره المستأذن أيضا أن يقف تلقاء الباب كما قلنا لابد أن يأخذ يمينا أو يسارا لأن الاستئذان من أجل النظر ولا يواجه الباب في استئذانه وقد جاء أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقام مستقبل الباب جاء استاذنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هكذا عينك وهكذا فإنما الاستئذان من النظر وكوة قال تلقاء باب وكوة يعني أيضا القوة اللي هي بمعنى الخرق أو الثقب في الحائط يعني معنى مثل النافذة مثلًا أو, أو الشباك يعني القوة حتى أصغر من الشباك المعهود يعني لو حتى لو كان طاقة يعني بسيطة هذه أيضا من الكراهى للمستاذن أنه يقف قبال هذه الكوة بعض الناس يكون بيوتهم يعني فيها انخفاض يعني لو لو مر الإنسان في الشارع وهو قائم يعني ماشي على رجليه يعني مشي عادية لو نظر في بيوت الناس ربما يرى جلساتهم وهيئتهم التي يقعدون عليها فطبعا ينبغي لصاحب البيت أن يكون وضع ساتر عليها وحتى لو لم يضع ساتر ربما بعض الناس يلجأون انه يحتاجوا تهوية ويحتاجوا شمس لأمور صحية فلا يجوز أن يتعمد الإنسان ان ينظر فيها وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقوا عينه لو هو بقى تقصد يعني خلي بالك هو الكراها في إيه الكراهه أنك تقف مقابل القوة لكن مسألة أنك تتطلع في البيت بغير إذنهم هذا محرم يعني مجرد الوقوف أمامها هذا مكروه أما التطلع بغير إذنهم فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حل لهم أن يفقأوا عينه يعني لو فقى أحد من أهل البيت عينه كانت هدرا ليس له يعني دية ولا قصاص وفي روايه النسائي من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص حديث صحيح وفي رواية أبي داود ففقأوا عينه فقد هدرت نعم يب في رواية أبي داود قال ففقع عينه فقد هدرت هدرت يعني ليس له قصاص نعم ومثل القوه خصاص الباب لما جاء في الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه اعرابي فألقى معينه عينه خصاصة الباب فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتح في الباب فتوخاه بحديد أو عود ليفقع عينه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفقع عينه فلما أبصره انقمع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو ثبت لفقعت عينك هذا حديث صحيح خصاصة خصاص الباب هي الثقب فيه أو الشقوق يعني ممكن يكون عند حلق الباب أو عند مفصل الباب في مثلا شق أو نحية ثانية هذا لا يجوز أن ينظر منه الإنسان ومعنى توخاه أي قصده وانقمع أي رد بصره ورجع لما يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقع عينه وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رجلا طالع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجر من من, من حجر أو جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مذرات يعني شيء كان في يديه يحك بها رأسه مثل يعني المشط أو نحو ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر قال رحمه الله تعالى فإن لم يجب يمضي يعني ان استأذن بقول السلام عليكم أدخل ولم يجبه صاحب البيت يمضي يعني خلاص ينصرف قال ابن الجوزي فلا يقف على الباب ولا ويلازمه يعني ينصرف خلاص يعني إذا لم يجبك صاحب البيت وفي الصحيحين إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع طيب المراد بيرجع هنا إيه؟ المراد إن علم أو ظن أنهم سمعوا صوته طيب وإن يخفى يزدد إيش معنى هذا الكلام ان يخفى صوته يعني إذا صوته كان خفي يزدد يعني متى علم المستأذن أو غلب على ظنه أنهما لم يسمعوا صوته يزيد على الإيه؟ على الثلاث مرات وهناك قول آخر أنه لا يزيد على الثلاث مطلقا حتى لو ظن عنهم لم يسمعوا قاله بعض العلماء عملا بظاهر الحديث وهو ظاهر كلام بعض اللي الحنابلة آه نعم آه فيزيد بقدر ما يظنه انه سمع طيب وتحريك نعليه يعني يستحب للمستاذن تحريك نعليه التي تلبس في الماشي وإظهار حسه يستحب المستاذن أيضا أن يظهر حسه يعني حركة او ما يبر يعني يحدث أي صوت حتى يعلم أن هناك من يريد الاستئذان والمراد والله أعلم إتيان شيء من تحريك نعل أو نحناحة أو صوت وذلك لألا يرى امرا يكرهه الداخل او أهل المنزل ولأنه ربما أفضى إلى الشحناء بين أهل البيت لانه قد يرى من عوراتهم ما لا يحب قالت زينب قالت زينب امراه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت يعني يحدث صوتا فينبغي لكل مكلف اظهار حسه لاجل دخلته لكل دخلة حتى يفعل ذلك من تحريك نعله واظهار حسه لدخوله وقوله اشهدي فعل أمر من الاشهاد أي أعلم ذلك وأشهده ولا تتوقف فيه وقد مر طبعا أنه يستأذن يعني يحرك نعله إذا دخل قال بعض العلماء يستحب لمن دخل منزله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويسلم على أهل بيته إذا دخل يكثر خير بيته طبعا هذا ليس في نص استحباب من بعض العلماء وفي سنن أبي داود مرفوعا إذا ولج الرجل بيته فليقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على إيش يسلم على أهله آه قال رحمه الله تحريكنا عليه وإظهار حسيه لدخلته حتى لمنزله شهدي طيب من المسائل أيضا يستحب للمستأذن إذا قيل له من أنت يعني ممكن يستأذن يقول, يقول, يقول صاحب البيت يقول من أنت أو من هذا أن يقول فلان بعض الناس يقول أنا لا أذكر اسمك أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف من اسم أو كني كن أهم شيء أن يعرف بها ممكن واحد لا يعرف إلا بكونيتي يعني مثلا واحد اسمه أبو, أبو زيد مثلا أبو زيد هو اسمه الحقيقي مثلا يعقوب الناس ما تعرف يعقوب دائما يقول أبو زيد أبو زيد تمام فإذا قال لهم يعقوب هذا لا يعرف به فيذكر الاسم المعروف به حتى يعرف يعني شخص هذا الإنسان ودليل ذلك في حديث الإسراء ثم صعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد به إلى السماء الدنيا جبريل عليه السلام فاستفتح فقيل من هذا فقال جبريل فقال جبريل يعني هو أجاب سيدنا جبريل قيل من هذا الملائكة بيسره من هذا قال جبريل قيل ومن من معك قال محمد يعني ذكر الاسم وفي حديث أبي زر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فراني فقال من هذا فقلت أبو زر ويكره للمستأذن أن يقول أنا ولا يسمي نفسه لأن ما فيها فائدة وهذا جاء حديث فيها حديث في الصحيحين عن جابر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا فقلت أنا فقال انا أنا يعني النبس صلى الله عليه وسلم يكررها, يكررها كأنه كره هذه الكلمة يعني كنقول إيش أنا هذه ما, ما عرفتك وقال الإمام أحمد ما أكثر ما نلقى من الناس يدقون الباب فيقولون أنا أنا ألا يقول أنا فلان؟ هذا أخونا موجود إلى اليوم. يخبط الباب يقول من من يقول أنا أنا. من أنت؟ ربما حتى لا يعرف صوتك كان الصوت لا تعرف. فليزول اللبس فيذكر ما يعرف به من الكونية أو غيرها. وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح. طيب في بعض الناس يظن أن الكراهه في قولت انا يقول لك دي ايه اللي يقول أنا هو الشيطان يعني أنه يشبه إبليس. هذه ليست علة صحيحة هذا غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأخبار الصحيح الكثير انه قال أنا منها قول صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لفظت أنا اخوانا ما فيها تشبه بإبليس هذه ليست العل وخبر علي رضي الله عنه أنه قال أنا الذي سمتني امي حيدرة وحديث الصديق أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا انا قلت في كتاب الله عز وجل وكما قال بعض علماء السنة طافحة بأمثال ذلك يعني ما تقدر تحصي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من كثرته أنه يقول انا. فمقتضى نص الإمام أحمد أنه لو قال انا فلان أو أنا أبو فلان لم يكره يعني دليل حتى على أن هذه علّة وهي أنه لو جاء بكلمة أنا مع اسمه أن هذا ما في كراهه يعني واحد يقول من بالباب أو أقول له أنا أحمد او أحمد مباشرة وهذا هو عين الصواب فقد جاء في البخاري في الأدب المفرد من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد وأبو موسى يقرأ قال فجئت فقال من هذا قلت أنا بريدة وفي الصحيح أم هانئ قالت أنا أم هانئ ولذلك قال النووي وغيره لا بأس أن يقول أنا الشيخ الفلان أو القارئ الفلان أو القاضي الفلان ها وفعلت الكراها هو عدم حصول الفائدة بقوله أنا يبقى الكراها إذا يقول إيه؟ إذا قال أنا فقط وحتى لو قال اسم مش معروف به ايضا هنا لم يعرف فانه مازال مبهما للايه لصاحب الدار طيب ايضا من الفروع ينبغي للمستاذن الا يدق الباب بعنف ايضا من الاداب يا اخواننا الانسان يعني سبحان الله يعني تصرفات الانسان تدل على عقلانيته وتدل على حكمته والانسان المتهور او الانسان ذو الخلق يعني السيء يظهر من هذه التصرفات بعض الناس يدق الباب عنف فهذا ينسى بالأقلة الادب حتى في عرف الناس خاصة إذا كان رب البيت له فضل عليك أنت واحد راح يستاذن على شيخه ولا على أبيه ولا على أمه لا يصح أن يفعل ذلك وكان يذكر أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان تقرع بالأظفار يضق بالظفر يعني ليس آه يعني آه يعني خبط او يعني شيء يعني بقوه على الباب ايضا إذا دخل اين يجلس إذا دخل المستاذن حي يعني قيل يجلس حيث أجلسه رب المنزل وقيل بل حيث انتهى منه يعني المكان يدخل فيه يقعد فيه ولا اللي يجلس فيه رب المنزل طبعا حاصل ذلك وخلاصته ما ذكره ابن مفلح أنه إن أمره صاحب المنزل بالجلوس في مكان منه لم يجوز أن يتعدى صاحب المنزل قال لك وعد هنا يب هذا هو, هو الذي يملك هذا الإذن لأنه ملكه وسلطانه ولهذا لو لم يأذن في الدخول لم يجوز هو أصلا لو لم يأذن لك في الدخول لا يجوز لك الدخول ولو أمره بالخروج بالخروج لم يجوز له المقام فيه أيضا لو أمره بالخروج ها؟ يعني طردوا أو قالوا حتى لو لم يطردوا يعني قالوا هذا الوقت غير مناسب أو أنا مثلا أستطيع أن أجلس معك مثلا عشر دقائق بعد ذلك أنا لا أستطيع أن أبقى معك فهذا لا يجوز له أن يظل موجود وإن لم يأمره بالجلوس في مكان لو ما خصص له مكان يجلس فيه فهل يجلس وأين يجلس ينبغي أن ينظر إلى عرف صاحب البيت لو كان صاحب البيت له عرف او عادة يعني مثلا في, أوضة معدة في غرفة معدة للضيوف وهو يعلم أن من يدخل فيها يجلس فيها فيجلس في هذا المكان إذا عرف عرف هذا الإنسان عادته فإن خالف صاحب المنزل عادته بأن أمره أن يجلس في مكان غير المكان المعهود فهذا لا شك أنه لا يتعدى أمره وإن ظن أنه فعل معه ذلك ظاهرا لا باطنا لمعنى من المعاني لم يجبه لأن المقاصد معتبرة يعني إذا فعل ذلك معه فقط يعني الأجل الاستحياء منه لا يعني لم يجبه إلى ذلك لأن المقاصد معتبرة ثم يجلس فيما يظن إذنه فيه ظاهراً وأباطناً بعض الناس ممكن يعاملك بالحرج يقول لك تفضل هنا مثلاً أو هذا المكان مثلاً يعد لكبار الناس لكن في من هو أكبر منك يعني مثلاً جاءت مجموعة من المشايخ أو مجموعة من طلاب العلم أو من ناس فيهم يعني من هو أرفع منه منزلة فصاحب المكان مخصص كرسي معين أو مقعد معين يجلس عليه الكبار فدخل مثلا من الصغار أو من طلاب الصغار أو من الشباب من جلس في هذا المجلس هو يريد أن يقول له قم لو فهم ذلك من صاحب البيت حتى لو لم يقل له صراحة ينبغي الا يجلس في هذا المكان يقول فإن لم يكن له عرف ولا عادة فالعرف والعادة في ذلك الجلوس بلا إذن خاص فيه لحصول الإذن فيه بإذن في الدخول ثم إن شاء جلس أدنى المجلس لتحقق جوازه مع سلوك الأدب يعني إذا لم يكن له عرف وما عرفش بقى يعني أين يجلس الناس أو اول مرة يدخل بيته فالعرف والعادة في ذلك الجلوس بلا إذن خاص يعني خلاص لم يسمح له او لم يقيد له المكان يجلس في المكان الذي أدخله فيه إلا إذا أمره أن يتحول عنه أيضا يكره للرجل أن يجلس في وسط الحلقة إذا كان في مسجد أو جاء هذا طبعا في حديث لكن هذا الحديث اللي هو رواه الترمذي والإمام أحمد وصححه لكنه ضعف الشيخ الألباني هو لعن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة طبعا هذا منه عنه لكن مسألة اللعن قد يجعلها بعض العلماء دليلا للتحريم لكن المشهور فيها الكراهة والحديث لم يصح أيضا ليس له أن يفرق بين اثنين فيجلس بينهما إلا بإذنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما وفي رواية لا يحل لرجل يفرق بين اثنين إلا بإذنهما المسألة الأخيرة التي نختم بها أنه لا بأس أن يستأذن الرجل إذا أراد أن يقوم من المجلس يعني إذا كنت في المجلس لا بأسني أن تستاذن من باقي القوم إذا أراد أن يستاذن فعل ذلك قوم قال المروزي كنا عند الإمام أحمد إذا أراد القيام يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثا فكنت ربما غمزت بعض أصحابنا فأقول قم فإنه يريد أن يقوم يعني شوف الإمام أحمد حتى كان مع أصحابه متأدبا يعني يلمح للشيء حتى يعني قال أبو داود كنا نقعد إليه يعني الإمام كثيرا فيقوموا يعني ويعني ذلك فكان يستحب يعني أن أن يستأذن من المجلس ربما يستأذن بعض الكبار يعني حتى المشايخ أو العلماء أو يعني الكبار من لهم القدر في العلم أو السن أو نحو ذلك ربما يعني يعني لا يكره لهم ذلك، فأيضا حكى الإمام أحمد ربما جلس مع بعض تلاميذه فقام ولم يستأذن. في هذه المسألة ترتبط بالـ يعني الجالس والقائم المستأذن ومن حوله إذا كانوا يعني لا لا يبغضون أو لا مثلا يتأثرون بنحو ذلك التصرف لأن هذا شيخهم وله من الفضل يعني عليهم. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته